والصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخللته ردة في صحي أقوال أهل العلم والصحابة لهم مكانة عالية ولهم منزلة عظيمة وضوان الله عليهم ثم قال اعلم هديت أن أفضل المنا علم يزيل الشك عنك والدارة الشك هو التردد والدرن هو الوسخ وهو هنا رحمه الله تبارك وتعالى يبين أن أفضل من الله تعالى على عبده أن يوفقه لعلم النافع يزيل عنه الشك ويزيل عنه الدرن وقوله الشك اشارة الى الشبهات والدرن اشارة الى الشهوات لان الشبهات تورث الشك والدرن يورث نعم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 قدره ومكانته فالعلم فضله عظيم وثوابه جزيل والعلم له طريق له بداية وهو ذلك اليوم وهو ذلك اليوم الذي يوفق الله جل وعلا فيه طالب العلم لسلوك طريق العلم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 وهذه التي أشار إليها العلامة الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في أوائل رسالته ثلاثة الأصول قال أعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل الأولى العلم وهو العبد ربه ودينه ونبيه معرفة العبد ربه ونبيه ودينه الثانية العمل به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 اعمال الكلام او لا من اهماله وقواعد صغرى وهي كثيرة هذا التقسيم الاول باعتبار الشمون والاتساء التقسيم الثاني او معذرة الاعتبار الثاني من حيث الدليل كذلك تنقسم الى قسمين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 فهجرته إلى ما هاجر إليه لم يؤتى في الحديث بمن كانت نيته الهجر إليه خلافا للأول قال أهل العلم تحقيرا لهذا الشأن وهذا المقصد وهذه النية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 ومن مفردات المنهج أن, يعلمه أن يعلمهم الوضوء فعليا عمليا تطبيقيا فيأتي بهم مثلا إلى دورات المياه وأماكن الوضوء ويبدأ يتوضأ لهم ويعلم الطلب واحدا ثلو الآخر صفة الوضوء الشرعي فينبههم على المحظور افعل كذا وافعل كذا وما ثمة نية في قلبه انه يتوضا وضوء العبادة حتى يستبيح ما يشترط له الوضوء كالصلاة ونحذ ذلك فان لم تكن ثمة نية وانما هي عادة الزم بها حتى يعلم الطلاب